بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم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 أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وأذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعون وإن لفي شك مما تدعونا وإنا لفي شك مما إليه مريض قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يدعوكم, يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْفَرُونَ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 أول تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلك النظالمين لنهلك النظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يَصْخَا مِمَّا إِنْ صَدِيدٌ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ نَصِيبًا مِّن فَضْلِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ نَصِيرَكُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ويُنفقُ مِنْ مَرَزَقٍ أَنَّهُمْ سِرَوْا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَيِّ أَتِيَ يَوْمٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّ أَتِيَ يَوْمٍ لَا بِيَعُو فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِمَا وَأَنْزَلَ من السماء ماء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 ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير لي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم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 ولا تحسبن ان الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الانفاس مقطعين مقنعه رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر ان سيوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا إلى جعل قريباً جب دعوتك ونَتَّبِعُ رُسُلَهُ أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَرْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِلْدَ اللَّهِ